شبكة الحكمة, الحكمة والأثر, والأثر الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر, والأثر ببلاد بلاد السودان بلاد سودان تقدم مدينة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد اهتم أهل العلم القديم والحديث بالأصول سواء أصول العقائد أو أصول الحديث أو أصول الفقه أو نحو ذلك مما يتعلق بأمور قواعد جامعة وضوابط نافعة ينتفع بيها طلاب العلم عموما ومن أهم هذه الأبواب التي كان لأهل العلم خاصة للسلف منهم عناية فائقة مبحث من مباحث أصول العقائد ألا وهو أصول البدع وذلك لخطورة البدعة على دين المسلمين لأن البدعة تضاد السنة وتخالفها وتجعل الناس يهجرونها فالبدعة لها شقان خطيران الأول الشق الأول من خطورة البدعة أنها تشريع لما لم يأذن به الله عز وجل كما ذكر ذلك ونبه عليه الإمام الشاطي برحمه الله في الاعتصام ونبه عليه الشيخ الأسكتين رحمه الله في مواضع من الفتاوى أنها تشريع ما لم يأذن به الله عز وجل قد قال الله تعالى أم لهم شغتاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الشق الثاني أن البدعة تهدم من مقابلها سنة وهذا الشق الآخر خطير فهي من ناحية بناء لصرح باطل ومن ناحية الأخرى هدم لصرح حق وبالتالي يقول الأمر في نهايته إلى عدم الديانة بالكلية والعياب بالله لأن الدين يكون كله باطل مبني على مجموعة من البدع كما حدث في دين اليهود وكما حدث في دين النصارى ابتدعوا بدعا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. وكذلك منذ إبراهيم الحنيف لما دخلت فيها البدع وسيبت السوائب وحمي الرحام وغير ذلك مما حدث ظهرت هذه البدع الغليظة التي هي بدع مخرجة من الملة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين الحنيفية السمحة رابا للناس إلى ما أنزله الله تعالى في كتابه في أصول الدين وفروعه وكسب للناس كثيرا من بدع الجاهلية الأولى وكشف الناس أيضاً كثيراً من بدع اليهود والنصارى يا أهل الكتاب قد جاء رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستسلك مسلك الأمم السابقة في كل الأبواق ستسلك مسلك الأمم السابقة في العقائد وانتحالها والبدع واستعدادها واللباس والزينة وغير ذلك من الأمور قال عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم حدوى القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضد لدخلتمه قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وفي رواية فمن القوم غيرهم فمن القوم غيرهم فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستقع وستتجارى فيما وقعت وتجارب فيه الأمم السابقة في الأبواب العامة والخاصة ومن هذا أبواب البداع فكما أن اليهود وكذلك النصارى من بعده احتفلوا بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فقد وجد في هذه الأمة من يحتفل بميلاد محمد عليه الصلاة والسلام وكما وجد في تلك الأمة من غلأ في الأنبياء والصالحين وجد في هذه الأمة من غلأ في الأنبياء والصالحين وكما غلأ اليهود في عزير وغلت النصارى في عيسى ذلك أيضا طائفة من هذه الأمة في محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونبه على هذا الأمر قبل أن يقع كما في صحيح البخارية عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ومن ذلك أيضا الافتتان ببدعة الدجاجلة من السحرة والمرجة والعرافيل والكهان وغيرهم وعلى رأسهم المسيح الدجال ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لهذه الأمة من أبواب الشر والبدع كلها لم تطرأ في زمانه بدعة من البدع ولهذا قال عن الدجار إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج أي لا يستطيع أن يفعل شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم حي الموجود ثم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة جعل خيرها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وشر علمنا من ذلك أن ذلك الجيل الأول جيل سالم ولهذا لم تنشأ البدع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر عصر الخلفاء الراشدين في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظهرت بدعة الخوارج والشيعة ثم في أواخر عصر الصحابة بعد أن مات الأكابب في أواخر عصر الصحابة ظهرت بدعة الإرجاء والقدرية ثم في آخر عصر التابعين ظهرت بدعة الجهنية فكان هذا الترتيب في ظهور البدع مشيرا إلى ما رواه البخاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوني لا ياتي على الناس زمان الا الا والذي بعده شر منه فلهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في البداوه والبدايه كلما كانت اظهر مخالفه للرسول يتاخر ظهورها لماذا لماذا البدعة كلما كانت أظهر مخالصة يتأخر ظهورها لأن الشر دائما يأتي بالتدريج أدنى ثم أعلى ثم أعلى فكانت بدعة الخوارج والشيعة أقل من بدعة المرجعة والقدرية وكانت بدعة المرجعة والقدرية أقل من بدعة الجهنية فانظر إلى هذا التسلسل وتأمن أن عهد الخلفاء الراشدين ما ظهر فيه شيء من البدع إلا في آخره ثم عصر الصحابة ما, ت... ما ظهر البدعة أخرى إلا في آخر عصره ثم في عصر التابعين ما ظهر البدعة أخرى إلا في آخر عصره ثم بعد ذلك تتابع البدع من كل حدب وصوله وهذه الخمسة هي أصول البدع كما يقول الشيخ الإسلام بن جيم رحمه الله وغيره بدعة القدرية والخوارج والجهمية والمرجئة والشيعة الرافضة هذه الخمسة هي أصول البدع بقية البدع راجعة إلى هذه الخمسة الأصول ولهذا كان من المناسب التعريف بهذه البدع بشيء من الإيجاز وكما سبب أن أول بدعة ظهرت هي بدعة الخوارج والشيعة وَهُمَّا بِدْعَتَانِ مُتَقَابِلَتَانِ وَهُمَّا بِدْعَتَانِ مُتَقَابِلَتَانِ فضاء بدعة الخوارج وكان مقدمها عبد الله بن وعد الخارجي ورجل آخر من أصحابه لما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسألة التحكيم المشهورة التي وقعت بين علي وبين معاوية رضي الله عنه فقالوا له حكمت الرجال وجرت في ذلك مناظرة مشهورة بين علي بن أبي طالب وبين الخوالج وكانوا يوم إذن فنادى علي بن أبي طالب وقال لهم ما تلقمون مني ماذا تلقمون وذلك بعد أن قتلوا عبد الله ابن خبيب ابن عدي رضي الله عنه فقال لهم علي أخرجوا قتلة عبد الله بن خبيب ابن عدي فقالوا لعري رضي الله عنه وغفرنا بك لقتلناك فقال لا تنقمون مني فقالوا محوت أمير المؤمنين وأنت أمير المؤمنين فلماذا محوتها فقال إنما فعلت ذلك كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما قالوا له لما كتب باسم هذا ما عاد محمد رسول الله فقال كفار قريش لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك فأمر بمحره وكتابة هذا ما عاد عليه محمد بن عبد الله فقالوا له نفلتنا أموال أهل الجمل لما انتصرنا عليه ولم تنفلنا نساءهم وذراريهم فقال علي رضي الله عنه إنما نفلتكم أموالهم مقابل الأموال التي انتهبوها منكم أي ليس استحلالا لأموالهم وإنما ردا لأموال تهدت من الذين كانوا مع علي رضي الله عنه ولم أنفلكم نساءهم وذراريهم لأنهم مسلمون والمسلم لا ينفل وهل يرضى أحد منكم أن يعطى عائسة رضي الله عنها نافلة فخجلوا قالوا له وحكمت الرجال وأنت شاكل في حكم الله عز وجل فقال لهم إنما صنعت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حكف في بني قريضة سعد رضي الله عنه فلم يكن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تحكيماً للرجال أي حكماً بغير ما أنزل الله كما زعمت الخوالي فرجع منهم أربعة آلات في نفس المقام وأبل أربعة آلات الآخرين فقالت لهم أري برابي طالب رضي الله عنه ولم اقتل من الذين مع علي رضي الله عنه إلا تسعة فقط بينما استصلفت الخوارج وفرحت بقتالهم فرحا عظيما قال <تصفيق> رضي الله عنه هي تمس بالابن عبد ابن عباس والصحيح انها علي... علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم ولانهما مناظرتان وقاعتا لكن هذه الاحداث التي ذكرتها هذه الاحداث التي ذكرتها وقعت بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج وابن عباس أيضا ناظر الخوارج لما أرسله, لما أرسله علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له لا تجادلهم من القرآن فإن القرآن حمال أوجه فكأنهما مناظرتان وقعتا بين الخوارج وبين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أسس الخوارج بدعتهم على أن, المسلمين إلى إن على أن الناس ينقسمون إلى قسمين فقط مؤمن وكافر فليس عندهم مؤمن عاصر ليس عندهم مؤمن عاصر إنما عندهم مؤمن وكافر إما مؤمن تام الإيمان وإما كافر وليس في قلبه شيء من الإيمان ولهذا قال شيخ الإسلام بن زيمي رحمه الله إن أول نزاع وقع في هذه الأمة هو الخلاف في مسمى الإيمان بمعنى أن حتى الخوارج سبب ضلالهم واختلافهم مع الصحابة رضوان الله عليهم في الخلاف في مسمى الإيمان وهذا كلام مهم ينبني عليه ما بعده من الفرق التي ظهرت مما سنذكره بإذن الله تعالى وحوله وقوته الخوارج لم يستوعب أن يكون هناك مسلم أو مؤمن ويفعل كبيرا لم يستوعب أن يكون مؤمن ويزن أو مؤمن ويسرب الخمر أو مؤمن ويكذب أو, يؤمن ويأ... أو مؤمن ويأكل الربا لم يستوعب هذا قالوا إما مؤمن وإما كافر واستدلوا لذلك بقول الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فقال الخوارث قسم الله تعالى العباد إلى قسمين مؤمن وكافر ويلس بينهما قسم ثالث قالوا فمرتكب الكبيرة إما نكون مؤمنا كامل الإيمان وإما يكون كافراً خارجاً من الملة قال ولا شك ولا ريء أنه ليس بمؤمن كامل الإيمان فبقي أن يكون كافراً ومن سأبالالهم كنقال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله وبدره ابن القيم أنهم النظر أخذوا جانباً من النصوص فأعملوها وأغفلوا جانباً آخر من النصوص ولو أنهم جمعوا نصوص الكتاب والسنة ونظروا فيها لعلموا أنه لا تعارض بينها ولعلموا أن القرآن حينا يجمل وحينا يفصل وأن القرآن حينا يكون مجملا في كل مواضعه فتأتي السنة فتفصل مجملة لو علموا ذلك لما حدث هذا الفساد العقائد الذيهم ولما ظهرت بدعة الخروج عندهم واستدلوا أيضا من قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعذى حدوده يدخله نارا خالدا فيها قالوا أي الخوارج ولا يخلد في النار إلا نفس كافرة قال ولا يخلد في النار إلا نفس كافرة والله تعالى أطلق العصيان هنا دون تفريق بين كبيرة وصغيرة ومعصية مكفرة بلس كذلك هكذا احتج الخوارج وأيضا هنا احتجوا بجانب من النصوص ودركوا جانب آخر من النصوص فإن المعصية في هذه الآية المقصود بها الكفر والشرك بالله عز وجل والدليل آخر الآيات ومن يكفر بالإيمان فقد حدث عمله وهو في الآخرة من الخاسرين والرب عليهم بما رد عليه أهل العلم السابقين واللاحقين أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل الذنوب والمعاصي على ثلاثة أقسام القسم الأول معاصي المكثرة مخرجة عن الملة وإن كل معصية حكم الله تعالى على مرتكبها بالكفر من غير قارينة تدل على أن هذا الكفر هو الأصغر من غير اريمه تدل على أن هذا الكفر هو الاصغر فان وجد برينه صرفت هذا الكفر من الأكبر إلى الاصغر كقول الله عز وجل وان سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل اب الله واياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فسبن الله تعالى مستهزئا بالدين والمستهجئ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو المستهجئ بشيء مما أنزله الله عز وجل كافرا ونظرنا في كتاب الله وفي سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجد قرينة تشحد لهذا الكفر بأنه الأصغر فبقي أن يكون هو الكفر الأكبر وهذا هو الأصر في كل كفر أطلق في الكتاب والسمة هذا هو الأصر في كل لفظة كفر أطلقت في الكتاب والسنة أن المراد بها الكفر الأكبر إلا إذا وجد قرينة وهذه القرينة لا تكون إلا بآية محكمة أو سنة صحيحة أو أول صاحب إذا وجد قرينة تدل على أن هذا الكفر ليس هو الأكبر وإنما هو الأصغر صرفنا عند ذلك الكفر من الأكبر إلى الأصغر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقتاله كفر الأصل أن هذا الكفر هو الأكبر ثم نتأمل بعد ذلك في كتاب الله وصمة وسوله هل وجد صارف لهذا الكفر في هذا الموضع أم لم يوجد له صارف فتأملنا في كتاب الله عز وجل فوجدنا أن الله تعالى يقول في سورة الحجرات وَإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فحكم الله تعالى للطائفتين المقتتلتين بالإيمان فقال من المؤمنين فذكرهم بوصف الإيمان مع وقوع القتال بينهم فعلمنا بذلك أن الكفر الذي علىه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقتاله كفر هو الكفر الأصغر وليس هو الكفر الأكبر وكذلك المواضع التي جاء فيها نفي الإيمان الأصل أن, نفي أن الإيمان المنفي هو الإيمان ككله الأصل في نفي الإيمان أن المقصود به نفي الإيمان كله نفي الإيمان كله أي أصله وواجبه ومستحبه إلا إذا وجدت قرينة أيضا تدل على أن المنفي الإيمان الواجب أو أن المنفية الإيمان المستحب لأن أهل العلم لما استقرأوا نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن الإيمان جاء في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أضرب أو على ثلاثة درجة أو على ثلاثة درجة الدرجة, الدرجة الأولى إيمان جاء ذكره في الكتاب والسنة يزول الإسلام بزواله وهذا يسميه شيخ الإسلام ابن غيم رحمه الله أصل الإيمان أصل الإيمان ما هو أصل الإيمان؟ هو الذي يزول الإسلام بزواله أي يسحب من هذا الشخص اسم الإسلام بالكلية الدرجة الثانية الإيمان الذي لا يزول الإيمان بزواره أو لا يزول وصف الإسلام بزواره ولكن صاحبه متوعد بعقوبة ولكن صاحبه متوعد بعقوبة وهذا يسميه شيخ الإسلام بفرتيمة رحمه الله الإيمان الواجب الإيمان الواجب الذي من تركه أو خالته يكون مستحقا لعقوبة من الله عز وجل لكنه لا يخرج عن الإسلام والمله. الدرجة الثالثة الإيمان الذي لا يزول وصف الإسلام بزواره ولا يستحق من تركه عقابا أو لم يتوعد تاركه بعقاب من عند الله عز وجل وهذا يس horse или النبري الله بالإيمان المستحب جاء نفي الإيمان في كتاب الله وسمة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الدرجات الثلاث جاء نفي الإيمان في كتاب الله وسمة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الدرجات الثلاث فجاء� اليناس الإيمان في كتاب الله وسمة رسوله ويراج به نفي أصل الإيمان أي يراج به أن من ترك هذا الأمر يزول عنه وصف الإسلام وطارة ينفى الإيمان في كتاب الله وسمة رسوله ويراج به الإيمان الواجئ وطارة ينفى, ينفى في كتاب الله وسمة رسوله ويراج به الإيمان المستحب كيف نفرع بين هذه الدرجات الثلاث نقول الأصل فالأصل أنه إذا نفي الإيمان فإن المنفي هذا هو أصل الإيمان أي إذا نفي الإيمان فالأصل أن هذا ينفي الإسلام بكله أي يصبح الرجل مرتد من العياذ بالله إلا إذا وجدت قريمة تدل على أن وصف الإيمان باقي له وهذه قرينة تعرض بجمع النصوص نصوص الكتاب, الل... الكتاب والسنة فتجد أن الله عز وجل نفع عنه الإيمان في الموضع وأثبته له في موضع آخر تجد فتوجد قرينة تدل على أن الإيمان المنفيهون ليس أصل الإيمان وفي نفس الوقت توعد بعقاب سواء كان هذا العقاب بلأن أو كان هذا العقاب بحد في الدنيا أو كان هذا العقاب بعقوبة أخروية فنألم بهذا الترتيب والتهديد بالعقاب أن المنفي هنا هو الإيمان الواجب أن المنفية هنا هو الإيمان الواجب مثال الأول قول الله تبارك وتعالى فلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بينه. ثم لا يدلوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أجمع من فسروا هذه الآية على اختلاف المفسرين أن هذا نفي للإيمان وشيخ الإسلام المتين يصرح أن هذا نفي للإيمان كله من لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويتحاكم إلى شريعته ثم لم يوجد نفس آخر يثبت الإيمان لمن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم فبقي أن هذا المنفي هنا هو أصل الإيمان على الأصل الذي قررناه أولا أن الإيمان إذا نغفی قصد به نفي أصل الإيمان إلا إن وجد قرينة ولا توجد قرينة هنا ولا توجد قرينة هنا ثم قد ينفى الإيمان هذه الدرجة الثانية ويثبت له في موضع آخر ينفى الإيمان عن مرتكب أمر معين ثم يثبت له في موضع آخر كحديث ابي رغير في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يسرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن هنا مثى عنه الإيمان ام لم يمفي نفى نقول الأصر ان الإيمان المنفي هنا هو ان المنفي هنا أصر الإيمان ان المنفي هنا أصر الإيمان ثم نتأمل في بقية النصوص وننظر هل أثبت الله تعالى لفاعل هذه الأمور إنانا في موضع آخر أم لا فنتعمل فنجد حديث أبي ذر الغذار رضي الله عنه كما رواه البخاري ومسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال يا أبا ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قلت يا رسول الله وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قلت يا رسول الله وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قلت يا رسول الله وان زنى وان سرق قال عليه الصلاه والسلام وان زنى وان سرق وان راغم انفر ابي ذر فانصرف ابو ذر رضي الله عنه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم دخول الجنة أثبت لمن؟ السارق والزان الذي نفى عنهما الإيمان في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه والجنة لا تدخلها نفس كافرة أو مشركة قال الله تبارك وتعالى إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وفي الآية الأخرى إن الذين كفروا بآياتنا فاستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينجى الجمل في سم الخياط فالآية الأولى نفى الدخول المشرك للجنة والآية الثانية نفى الدخول الكاثر للجنة فإذا دخل رجل للجنة علمنا أنه مؤمن إذا حكم الله تعالى لفاعل بعصية بأنه يدخل الجنة علمنا أنه مؤمن فذلنا هذا على أن الإيمان المنفي في حديث أبي وغيره ليس هو وصل الإيمان وإننا إما الإيمان الواجب وإما المستحب ننظر هل توعد الله تعالى السارق والزالي بعقوبة هذا ليكشف لنا هل الإيمان الواجب أم الإيمان المستحب فنجد أن الله تبارك وتعالى قالوا السارق والسارقة فقطعوا فرتب الله عز وجل لهما عقوبة فعلمنا أن المنفي هنا إيمان واجب يستحق عقوبة على تركه وقال الله عز وجل الزالية والزالي فجلدوا كل واحد منهما مئة جلة فعلمنا أيضا أن المنفي هنا هو الإيمان الواجب والدليل أن الله تعالى رتبوا له العقاب وأثبت له دخول الجنة فإثباته لدخول الجنة له إذان اعلام بإيمانه إعلام بوجود أصل الإيمان عنده وترتيب العقاب له على فعلها لهذه المعصية إشعار بأنه ترك إيمانا واجبا فإن لم يوجد لا هذا ولا هذا أو فإن يوجد عقاب عند ذلك يكون المنفي هنا الإيمان المستحب كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما هو المنفي هنا واجب أم المستحب ما الدليل نحن وجدنا في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ما فيهم من بذل ومن عطاء ومن تضحيات من استأثر لنفسه بشكل مثال ذلك عمر رضي الله عنه لما استأثر لنفسه بالدفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألم أن عائشة رضي الله عنها كانت اتخذت هذا الموضع لمن؟ لنفسها فآترت بها عمر هل آتر به عمر عائشة؟ آه. نعم هي آترته هل هو آترها بهذا؟ الحق لعائشة رضي الله عنها هي تنازلت عن حقها تعال عمر رضي الله عنه ترى بهذا طيب نأتي أمرا آخر استحباب عثمان رضي الله عنه للخلافة واستحباب علي رضي الله عنه للخلافة ما في ذلك وهما إخوة بأخوة الإيمان التي أثبته الله عز وجل لهما ولم يتنازل أحدهما للآخر حتى خرج عبد الرحمن بن عوف فساور عامة آل المدينة حتى النساء في الخدوم فلما رأى أن الناس لا يعدلون بعثمان أحداً بايع عند ذلك عثمان رضي الله عنه ثم الي رضي الله عنه شرة بايع عثمان اكانالله عنه ولا يمكن للصحابة أن يقعوا في مثل هذا ان كان المنفي هو الإيمان الواجد ان كان المنفي هو الإيمان الواجد فعلمنا أن المنفي هنا بماء بشواهد السيرة النبوية وبسواهد قصص الصحابة لدوان الله وعليهم علمنا أن المنفية هنا هو الإيمان المستحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لأننا لو قلنا أن المنفي هنا هو الإيمان الواجب الذي يأثم تاركه لا نقول يكفر نقول يأثم تاركه لمعنى هذا أن عامة الناس في, في آثام متتابعة ومتتالية لأن هذا الحديث عاما خاص عام لا, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في أمور الدنيا في أمور الآخرة إلهما إذن اذا اذا استغفرت لنفسك بثوب على اخيك فانت عند ذلك اذا قلنا ان الايمان المنفي هو الواجب تكون ماذا عاصي نعم نعم عندي ثوب وقال لي اخي عندي ثوب تقتضي العطاء طيب لو قال لك اخوك اعجبني ثوبك ولم تعطيه له لا رب يا بيت الدين تردن اما صاحب العلا ان شاء الله حيبين ينادي يعطيها فنقول لان ان المنفي الظاهر ان المنفي هنا هو الايمان المستحب خاصه مع ما ذكرته من قصه عثمان وعلي رضي الله عنه فان هذا لا لا مخرج له الا نقول ان المنفي هو الايمان المستحب لان احدهما لم يؤثر نفسه بالاخر إلى غير ذلك من القصص والشواهد في سعة النبي عليه الصلاة والسلام كان من فيه هنا فيما يظهر العلم عند الله تعالى أنه الإيمان المستحب هذا أرفع للحرج الذي يقع على الأمة بسبب ذلك <تصفيق> قد, يترك نعم. قد يترك العبد المستحب لمصلحة أكبر لأنه يرى نفسه أهلا لذلك هذه هي العله لكن هل ادى الايمان الواجب لادعى انه هذا مبني على الخلاف هل هناك اثار في القرب ام لا ايها قرب طيب عايش ايما القربه واثر بها عمر رضي الله عنه جيد طيب فنقول فبهذا التقرير يظهر من مقصود من نفع الإيمان في نصوص الكتاب والسنة فأحيانا ينفى الإيمان ويراد به أصل الإيمان وهو الأصل في نفع الإيمان عموما في كتاب الله وسنة رسوله أي أننا إذا لم نجد قرينة نبقى على أصلنا أن المنفي هنا هو الإيمان أصله في أصله إذا نجد قرينة ننظر بعد ذلك هل المنفي الإيمان الواجب أم المستحب بحسب النظر في النصوص ودائما طريقة أهل السنة والجماعة جمع النصوص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 كله لله قال الشيخ الإسلام من دين رحمه الله فإذا كان بعض الدين لله وبعض الدين لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله يقول الله عز وجل قل إن الأمر كله لله فينبغي أن لا تضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض ولا أن تضرب آيات الكتاب بعضها ببعض ولا أن يضرب الكتاب والسنة بعضهما ببعض وألا يؤخذ بجانب من النصوص ويغفل الجانب الآخر وهذه أحد الأصول التي قررها أهل السنة والجماعة قديما وحديثا وبهذا يظهر أن ما استدل به الخوارج لا دليل فيه وبهذا يظهر أن ما استدل به الخوارج لا دليل فيه وأن جعلهم الإيمان طبقا واحدا يخالف جملة من الآيات والأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أصل من شئ ضلالهم وخالدهم ولهذا قال أن الكاذب العاصي خالد في النار الزالي خالد في النار مخلداً فيها خالد مؤدداً وكافر في نفس الوقت ونشأت من هذه الفرقة فرقة أخرى تسمى بالمعتزلة وهم أتلاء واصل ابن عطاء الذي كان من طلاب الحسن البصري رحمه الله وكان يجلس في مجلس الحسن ثم رأى أمر الاعتزال وظهر له امر في قضية مرتكب الكبيرة والخلاف كله لا يزال في مسمى الإيمان حتى المعتزلة منشأ خلافهم في مسمى الإيمان ثم بعد ذلك نشأت بدعتهم في الأسماء والصفات وغيرها ولم تنشأ بدعة الأسماء والصفات عند المعتزلة إلا بعد الجهل أي أن الذي أفسد عقيدة المعتزل في باب الأسماء والصفات هو الجامب النصفان وإلا المعتزل أول ما ظهروا لم, تكن لم يكن لديهم خلل في باب الأسماء والصفات وإنما كان لديهم خلل في مسمى الإيمان لأنهم وجدوا أن الله عز وجل حكم, حكم بالخلود في النار للعاصر ووجدوا أن هناك مصوصاً أخرى تثبت له الإيمان فتحيروا فقال هو خالد في النار فوافقوا في الخوارج وقالوا لا نقول الخوارج هو كافر ولا نقول أهل السنة والجماعة هو مؤمن ولكن نقول هو في منزلة بين المنزلتين وكانت المنزلة بين المنزلتين أحد الأصول التي أتت بها المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مدلس الحسن البصري فقال حسن اعتزلنا عطاء فسموا عند ذلك بالمعتزلة وأنسأ لنفسه حلقة يقرر فيها الاعتزال ويقرر فيها خلود عصاة المؤمنين في النار ويقرر فيها أن المؤمن العاصي في منزلة بين المنزلتين لا هو كافر, كافر ولا هو مؤمن. أما أهل السنة والجماعة فكان موقفهم في ذلك واضح كما سبق قرروا أن الإيمان ثلاث درجات وقرروا أن المعاصي أيضاً أود أن المعاصي درجة الدرجة الأولى معصية مخرجة من الملة وهي كل معصية حكم الله على مرتكبها بالكفر أو نفى عن صاحبها الإيمان كل معصية حكم الله على مرتكبها بالكفر أو نفى عن صاحبها الإيمان ولم توجد قرينة تصرف هذا النفي أو الكفر إلى الإيمان الواجب أو إلى الكفر الأصغر النور القسم الثاني من المعاصي المعاصي التي هي دون الكفر وهي كل معصية لم يسمها الله الله تعالى كفرا كل معصية لم يسمها الله عز وجل كفرا أو لم يشهد لصاحبها بنفي الإيمان وكل معصية سماها الله كفرا ووجدت قرينة تصرف هذا الكفر من الأكبر إلى الأصغر أو كل معصية نفى الله عن صاحبها الإيمان ووجدت قرينة تصرف هذا النفي من الإيمان من أصله إلى كماله الواجه ولهذا قرروا أن المؤمن العاصي سواء وقع في كبائر الآثان التي هي دون الكفر أو في صغائر الآثان أنه يستحق العقاة ثم قد يعذبه الله عز وجل وقد يعفو عنه ويغفر له وإن عذبه يدخله الجنة في آخر الأمر ولا محالة حتى لو عذب الله تعالى عصاة المؤمنين يدخلهم الله تعالى الجنة في آخر الأمر ولا محالة وأحاديث الشهادة السفاعة شاهدة بذلك وأحاديث مغفرة الذنوب قاضية بذلك كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر ويسرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء دون الشرك الكبائر الأخرى من زنا ومن شرب خمر ومن أكل ربا وغيرها وهذا لا يعني الاستهانة بالكبائر بحال من الأحوال فإن غمسة في النار تكفي في أن يشقى العبد ويظن أنه لم يتنعم في الدنيا قط كما جاء في الخبر في الصحيح يؤتى بأشقى بأنعم بأس... ب... بأه... أهل الدنيا ممن استحق دخول النار فيغمس في النار غمسة ويقال له هل رأيت خيرا قط فيقول لا يا رب ألي غمسة فهذا لا يعني الاستهارة بالكبائل لكننا نذكر هذا في معرض الرد على أهل البدع أما عندما نكون في معرض بيان خطورة الزنا نذكر الأحاديث التي وردت في خطورته والعقوبات التي قررها الله تعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونبين سناعة هذه المعصية فهذا باب آخر أما في بعد تقريب أن العاص لا يخرج من الملة نبين أنه لا يخلط في الناس وأنه وإن دخلها يخرج في آخر الأمر منها إلى الجنة قال, قال ابن قيم رحمه الله في نونيته واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا أهل الكبائر في حميم آني بل, بل يخرجون بإذنه بسفاعة وبغيرها لمساكن بجنان واشهد عليهم أي على أهل السنة والجماعة أنهم لم يخلدوا أهل الكبائر في حميم آني يقصد في النار العائل المؤمن لا يخرج في النار لأن الخلود في النار لا يكون إلا لأهل الشرك ولأهل الكفر وإن حكم الله تعالى لبعض أصحاب الذنوب الغير مكفرة بالخلود في النار فإن هذا حكم وعيدي تحت مشيئة الله عز وجل كقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ونعلا فحكم الله تعالى هنا على قاتل النفس بغير حق قاتل النفس المعصومة بغير حق أو بقاتل المؤمن بغير حق بالخلوذ في النار وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يجأ نفسه بحديدته خالدا مخلدا فيها ومن تردى في من جبل فقتل نفسه وفهو في النار يتردى خالدا مخلدا فيها والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن, من أن قتل المؤمن ليس بكفر مخرج من المله. ومتقدر أيضا عند أهل السنة والجماعة أن من قتل نفسه ليس بخارج من المله. فكيف يجاب عن ذلك ونسيما أن هذا دليل لمن الخوارج واحتجوا بهذا فعلا لما جاء عمر بن عبيد المعتزل هو رأس من رؤوس المعتزلة إلى الإمام أبي عمر العلاء إمام العربية وقال له يا أبي عمر قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أيخلد فيها أم لا يخلد فقال له أبو عمر بن العلاء من العجمة أتيت هذه حقيقة أغلب البدع التي ظهرت ظهرت من أقوام أصولهم أعجمية أصولهم أعجمية فبسبب عجمتهم وعدم إحاطتهم بلغة العرب فهموا كتاب الله تعالى وسبنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير مراج الله وعلى غير مراج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن كل متكلم يجب أن يفهم كلامه على مراده لا على مراد غيره قل متكلم يجب أن يفهم مراده كلامه على مراده هو لأن فهم كلامه على غير مراده تحكم وبغي وظلم وعدوان قال له من العجمة أتيت إن العرب عمر بن عبيد قال, قال لأبي عمر بن العلاء ومن يقتر مؤمن متعمداً فجزاءه الحال نة مقالد. قال عمر بن عبيد المعتزل لأبي عمر بن العلاء ويخلف الله وعده وقفة طبعاً عمر بن عبيد حاول أن يستعمل أسلوبen الإلزام حاول أن يستعمل أسلوب الإلزام قال له ق concانب عم或者 أبي عمر بن العلاء هل يخلف الله وعده لأن الله تعالى قال ومن يقتر مؤمن متعمداً فجزاه جهنم خالدا فيها وعمر بن عبيد سأل سؤالا إجابته في القرآن ماذا سأل عمر بن عبيد؟ قال هل يخلف الله وعده؟ والإجابة في القرآن. ما هي الإجابة؟ إن الله لا يخلف الميعات قال له أبو عمر بن العلا من العجمة أتيت إن العرب لا تسمي إخلاف, الو... لا تسمي إخلاف الوعيد وعدا إن العرب لا تسمي إخلاف الوعيد اخلاف للوعد بل هو مدح وكرم إخلاف الوعيد عند العرب مدح وكرم لو توحد أحد أحدا بعقوبة شخص ضربت شخص ضربت فقلت له سأضربك كما ضربتني ثم رقيته من الغد ولم تضربه فماذا يعد هذا كرما منك أم إخلاف وعد كرم هل أحد من العقلاء يسمي هذا إخلاف وعد هذا معنى كلام أبي عمر بن العلاء قال إن العرب لا تسمي إخلاف الوعيد وعدا أو إخلافا لوعد وإنما هو مضح وكرم بينما لو قلت لرجل ألقات غدا بعد الفجر ثم لم تلقه بعد الفجر ماذا يسمى هذا إخلاف وعد فرد عليه أن هذا بسببي جهله بلغة العرب وعدم معرفته بها وهذا هو الجواب على هاتين الآيتين ان الله تعالى توعد قاتل النفس بالخلود في النار وتوعد من قتل نفسه في حديث بالخلود في النار هذا وعيد أم ليس الوعيد هذا الوعيد تحت المشيئة أم ليس تحت المشيئة هذا الوعيد تحت المشيئة إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتان الآيتان أيضا لا تفهمان بمعزل عن النصوص الشرعية الأخرى النصوص الشرعية الأخرى شهدت بكل لكل من قال لا إله إلا الله أو لكل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان بالخروج من النار كما في حديث أنس في صحيح البخاري وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله أو من كان في قلبه نعم أخرجنا من النار من قال لا إله إلا الله وفي حديث جابر في حديث الشفاعة القويم أخرجوا من النار من, من كان في قلبه مثقال جرة من إيمان هذه الأحاديث تجمع إلى هذه النصوص تجمع إلى النصوص الأخرى فلقول الله عز وجل توعد قاتل النفس بالخلود في النار وتوعذ قادل نفسه بالخلود في النار وهذا وعيد منه سبحانه وتعالى وأخبر في نفس الوقت أن هذا الوعيد داخل تحت مشيئته لأن هذا الوعيد دون الشرك إن الله لا يغذر ويشرك به وقتل النفس ليس بشرك قتل الإنسان لنفسه ليس بشرك وقتل الإنسان لمؤمن ليس بشرك فهو داخل تحت مشيئة الله إن الله لا يغذر ويشرك به ويغذر ما دون ذلك لمن يشاء وفي نفس الوقت داخل في عموم الأحاديث التي قضت بأن من كان في قلبه متقال جرة من إيمان يخرج من النار فبقي أن نقول أن المقصود بالخلود في النار هنا إما أنه وعيد لا ينفذه الله عز وجل لأنه طبع بأن المؤمن لا يخلد في النار هذا قول لاهل العلم في الجواب عن هذه الآيات أن هذا وعيد لا ينفذه الله تعالى لماذا لا ينفذه؟ لأنه قضى في نصوص أخرى أن من كان في قلبه يتقل درة من إيمان يخرج من النار وخروجه من النار ينفي خلوده فيها معي؟ الجواب الثاني لأهل العلم أو لبعض أهل العلم قال المقصود بخلوده في النار طول مكثه فيها طول مكثه فيها قالوا ينفث فيها طويلا فسمي من باب, من باب التغليد سمي من باب التغليد خالداً من طول ما ينكذ في النار سمي خالداً فيها تسمية أغلبية لا تسمية حقيقية على ظاهرها لأن هناك نصوصاً أخرى شهدت له بالخروج من الجنة شهدته بالخروج من النار فبهذا يتم الجمع بين هذه الآيات وبين النصوص الأخرى من كتاب الله ومن سنة رسوله ونكمل إن شاء الله تعالى في مجلس آخر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين دين نعم ما في شك في ذلك نقل القاضي عياض الاجمع على هذا الاستهزاء بالدين قل هو كفر مخرج من المله. هذا لا نزاع فيه بين اهل العلم وهيضا نقل الشيخ السلام ديم الاتفاق على ذلك لا بد في مسائل الايمان والكفر ان لا نخلط بين النوع وبين العين وبين إنفاذ الوعيد وبين إجراء الوعيد في قضايا الإيمان والكفر هناك إنفاذ للوعيد وهناك إجراء للوعيد إجراء الوعيد أن تحكم بأن من استهزأ بالدين كفى إنفاذ الوعيد أن تنزل هذا الكفر على المعين وهذا معنى قولنا نفرق بين العين وبين النوع النوع نوع جنس المستهزئين بالدين كفار جنس المستهزئين بالدين كفار أعيان المستهزئين بالدين قد يكفرون وقد لا يكفرون بحسب تحقق الشروط وانتفاء الموانع طاضح مقالطة أهل البدع هذا آه يكون على أنواع إن كانت البدع مكفرة فلا تجوز مخالطتهم ولا مصاحبتهم وإن كانت البدع غير مكفرة فتجوز مخالطتهم للرواية رواية الحديث ومن هذا الباب روى جماعة من المحدثين عن جماعة من أهل البدع فقط كان يرى القدر وكم رؤية عنه من الأحاديث وابو معاوي محمد بن خازز الدرير كان يرى الإرجاء وكم رؤية عنه من الأحاديث وسباب ابن سواق كان يرى الإرجاء وكم رؤية عنه من الأحاديث وعمران بن حطان, ابن حطان كان يرى الخروج وكم رؤية عنه من الأحاديث والأعمس كان فيه تسيع وكم رؤيت عنه من الأحاديث إلى غير ذلك من أجل الإيه الإصلاح. الإصلاح هذا أيضاً يختلف هذا أيضاً يختلف إن كانت بدعته إن كانت مصاحبته تنسله إن, إن كانت المصلحة متحققة أو يقينية بأنه بأن أن, إن صاحبه أنقذه من هذا الوحل فيصاحبه بهذا الاعتبار فيصاحبه بهذا الاعتبار. ومن هذا الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود جاره المريض أما إن كان يرى أن صحبته إياه لا تغير في واقعه شيئا فإن صحبته له لا تجوز حينئذ فالأصل عدم جواز صحبة المبتدع الأصل عدم جواز صحبة المبتدع إلا لأحوال كما ذكرت إذا كان يرى أنه يستطيع أن يؤثر عليه فعلا ولابد أن نفرق هنا بين المصلحة المتوهمة وبين المصلحة المتيقنة فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان يأتيه بمصلحة وهمية ويكون هذا المبتدع رأساً في بدعته ومعروف بالعناد والاستكبار فأي خير في صحبة متر هذا وبين مبتدع آخر لديه رقة في قلبه ولديه وليس لديه عناد والاستكبار فهذا قد تنفع مصادقته بنية التأثير عليه وإنقاذه من هذا الوحل والله أعلم إذا كان هذا تفريق عند المتأخرين أنه إذا روى ما ينصر بدعته لا يقبل حديثه هذا ليس صحيح اي نعم هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح وإنما منهج المتقدمين والمحدثين من على ضربين طائفة منهم تركوا الحديث عن الداعية مطلقا سواء داعي, داعي لبدعته أو لم يدعو وهذا كانت طريقة الإمام يحمد ولهذا ترك الرواية عن شباب ابن سوار في آخر الأمر قيل له لماذا تركت الرواية عن شبابه قال لأنه داعية لم يترك فقط الأحاديث التي تنصر بدعتها ترك الرواية عنه مطلقا جيد. قال له فابو معاوية قال ابو معاوية لم يكن داعية مع أن هناك من اهل العلم قال أن ابي معاوية بأنه داعية. لكن امام احمد كان يرى ان ابا معاوية لم يكن داعية فروح عن ابو معاوية محمد بن خاسمCl ولم يروه عن شباب ابن ثوار وكان داعية الى الارجاء في مظر الامام احمد رحمه الله والصحيح ان كلهما داعيا للارجاء ماذا باخر من مباهيب اهل العلم انهم يروون عن كل مبتدع إذا كان ثقة ويقولون لنا بدعته وعليه روايته لنا روايته عليه بدعته ولا يفرقون في هذا بين حديث ينصر بدعته وبين حديث لا ينصر بدعته وزر بن حبيش كان من الشيعة ومع ذلك روى له المسلم حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فلق الحد وبرأ النسمة إنه لأهد النبي الأمي إليه أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافع هل هذا الحديث ينصر بلده ولم ينصرها؟ ينصرها ومع ذلك روى له الأئمة هذا الحديث هذا ظاهر الله تعالى يعلم هذه الآية في تفصيل قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم التفصيل فيها من جهة المطاع ومن جهة المطيع أما من جهة المطاع أما من جهة المطاع فإن حرم حلالا أو أحل حراما فإن المطاع عند ذلك يكفر المطاع عند ذلك يكفر والمطيع إن أطاعه وهو يعلم أنه حرم الحلال يكفر أما إن أطاعه جهلا وهو لا يعلم ثقة في علمه ويظن أن قوله وهذا حلال وهذا حرام أنه لديه من بذلك مستند من كتاب الله ومن سنة رسوله فإن المطيع عند ذلك لا يكفر هذه ناحية الناحية الثانية اذا كان المطاع امر بامر امر بامر لن يستحله او وقع في معصيه دون الكفر او وقع في معصيه دون الكفر فانه لا يكفر ومطيعه ايضا لا يكفر بمعنى لو لو أمر المطاع باكل الربا لو بأكل الربا فإنه لا يكفر لا هو ولا من اطاعه لكن إذا استحل المطاع أكل الربا أيضا نفرق بين أسألتين إذا استحل المطاع أكل الربا فإنه يغفر هو وأتباعه إن كانوا يعلمون أن الربا حرام وأن هذا استحله فأطاعوه يغفرون مثله وإن كانوا لا يعلمون أن الربا حرام أنا ذكرت الربا لأنه ظاهر لكن هناك مسائل قد تخفى عن العامة فيستحلها أحد العلماء فيتابعه بعض العامة ثقة في ديانته فهنا لا يكفر المطيع فهنا لا يكفر المطيع ما مطيع حتى لو باع الصحيح ان استحلال بيع العينه لا يكفر لان استحلال بيع العينه فيه خلاف بين اهل العلم اذا كان ربا اذا, كان، إذا كانت معامله مجمع على انها ربا مجمع على انها ربا فمن استحلها فهو كافر هذا تاصل الاستحلال العمل هذا لفظ محدث لم يكن موجودا عند السلف الصالحين لحظه ان هذه اللفظه حماله اوجه فقط اريد ان ابينها لفظه الاستحلال العمل هذه لفظه حماله اوجه وممن وهي كانت حجه من أو سيف من سيوف المرجعة في عاصلنا الاستحلال عملي له نوعان الأول استحلال عملي في عمل حكم الله على مرتكبه بالكفر فهذا يعود للتقسيم السابق إما أن يكون كفرا ليس له صارف فيكون أكبر أو أن يكون كفرا له صارف فيكون أصغر فإن كان كفرا ليس له صارف فهو كفر أكبر ومستحله أملا كافرا كفرا أكبر استحله بالعمل كافر كفرا اكبر كالحكم بغير ما انزل الله كترك الصلاه كالسجود للصنم كنحو كست... كسب الدين كاستهزاء بالدين هذا من استحله عمليا ولو لم يقل أن الاستهزاء بالدين حلال لكن هو سب الدين هذا يسمى استحلال عمل عند المتاخرين من تقدم الله ليس لديه ما هذه التفصيلات من استحلال العمل وغيره لكن هذا مما أحدثه المتاخرون هذا يقيم المتاخرين أيضاً. لحظة وأكمل لك أنا جاي جايك أنا في الكلام جايك في الكلام جايك في الكلام إذا استحل أمرا حكم الله عليه بالكفر فهذا الاستحلال العمل كفر أما إذا استحل عمليا أمرا لم يحكم الله عليه بالكفر إنما هو معصية كالزناء كشرب الخمر رجل الزناء هذا في مصطلح المتاخرين استحلال عمليا في مصرح المتأخرين استحلال عملي وهذا اللفظ أصلا لدينا فيه نظر كبير لفظة الاستحلال العملي هذا لدينا فيه نظر كبير لأنه لظم يستخدم تارة لإبطال ما هو حق ويستخدم تارة لنصرة ما هو باطل والعياذ بالله الشاهد أن هذا يعتبر عند المتأخرين استحلال عملي زناء شرب الخمر أكل الرباء يسمى استحلال عملي هذا ليس بكفر هذا ليس بكفر واضح بينما لو طال الربا حلال هذا يكفر لو قال الزنا حلال ولو لم يزمي يكفر لو قال سرب الخمر حلال ولو لم يشرب هذا يكفر أما لو سرب الخمر ويقول الخمر حرام لا يكفر ما إبقت هذا بالتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما في ذلك هذا له جوابان الجواب الأول أن نقول أن لفظة التحاكم في كتاب الله وسنة رسوله مدارها على القضاء وفصل الخصومات كل لفظة التحاكم جاءت في القرآن فإنها جاءت في معرض فصل الخصومات وتأمل في ذلك كل آيات الحكم والتحاكم كلها جاءت في معرض فصل النزاعات والقضاء بين العباد هذا جواب الجواب الثاني أننا لو قلنا تنزلا أذى الذنوب والمعاصي داخرة في الحكم فإن هذه ذنوب ومعاصي دخلت في الحكم بغير ما أنزل الله ولكن الله شهد ولكن النبي شهد لأصحابها بالإيمان في موضع آخر فتكون في التي نفي عن صاحبها الإيمان وشهد له في موضع آخر بالإيمان انا بارك الله فيك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين